فَلَا تَكُ فِي مِذْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ فَلَا تَكُ فِي مِذْيَةٍ يَقُولُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ مَا يَحْدُثُ لَا إِلَّا كَمَا يَقُولُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّنَا لَنَفْعَلُ لَهُمْ نَصِيبَهُم غَيْرَ وفقوهم تصيدهم غير من قوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سَيَدَافُ نِلَّ رَبِّكَ لَقضي بينهم وانهم في شك منهم مريب وانهم في شك منهم مريب وان كل لما ليوفينهم ربك اعمالهم وان كل لما ما ليوسينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن سَأَبْقَى مَعَكَ وَأَنَا صَغِر إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَلا تَقْنُوا وإلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما, وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم تنصرون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ ذَلكَذِكْ رَالِذكِرين ذَلكَذِكْ رالِ الذاتلين وَقْبِد فَإِنَّ اللهَّه لا يُضحُ أَجرَي مُشْسللين وَقبِد فَإِنَّ اللهََّ لا يُبحُ أَجررَ المُشْسللين فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ بَقِيَّةٌ ينهون ينهون فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا من من أنجينا منهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما وَاتَّقُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ